والله ما قدرت نقابلها شفتني طيحت مني النصري مغاضب لي حالتنا قلبي فراغي من وين نحس والله ما قدرت شفتني طيحت مني النصري مغاضب لي حالتنا قلبي فراج من وين نحس من هسي انا نهبتها خرب عقلي وخلص نفس كيف انا من خلعه يحبس راح من هسي انا نهبتها خرب عقلي وخلص نفس كيف انا من خلعه يحبس ها على سلامتك يا مرا ما ظنيتش بدك حاتك جبتك ربي يقولي شاسره قالت الناس بيدينا عاوت قلت بي بي لها على ربي يقولي شاسره قالت الناس بيدينا عاوت هذه على حوالنا ملي تنشوفك انا هانيا مجري في دي الحاله الهينه والله شفتني طيحت من النص مرم وغطتني والله ما قدرت من النص مرم وغطتني العقلي خلاص من الجسم كي تناوت مع طيح من خلعه يحس قلت لها لا سلامتك يا مرى ما نرضيش تبدل حالك شفتك ربي يقولي اش درت قالت انا سببي cha